بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة على رسول الله على عليه الصحيح وعلى قال مراد رحمه الله تعالى ليت حرف تمنن هذا هو الحرف الثامن العشرون من أحرف المعاني الثلاثية قال حرف تمنن تكون في الممكن والمستحيل هي عامة هي حرف تمني عام ولا تكون في الواجب لا تكون في الواجب الواجب الذي يعني ليت غدا يجيء ليت غدا يجيء هذا غدا امر واجب كوني لا يتمنى يتمنى المستحيل ويتمنى ماذا الجائز يعني المستحيل هو فيه عشر جائز وقوعه لكن في هناك عشر في تحصيله قال فلا يقال ليت غدا يجيء وذكر بعضهم أنه يقال فيها لتا بالادغام لغة لغه في نطقها قال ذكر صاحب رسول الله باني انه يقال لو تا بلوا قليلا من باب اللغات يعني لغه مسموعه لغه مسموعه قال قليلا وهي تنصب الأسم ترفع الخبر هذا عملها هذا عملها نوعها حرف وهذا عملها قال واجز الفراء ومعناها التمني نوعها عرفه معناها التمني وعملها تنصب الإنسان ترى هذا الخبر قال أجاز الفرار صل الله عليه دون أخواتها واجازه بعض أصحابه في الأخرة جتة ونقل بعضهم عنه أنه اجاز ذلك في لعله وكان أيضا نقله عنه ابنه أصبغ وتقدم مستدل به من اجاز ذلك في أن وبيان سؤوله أي أنها مخرج وأنه لا حق فيه وإما ورد فيه ليت قول الشاعر ليت يا ليت أيام الصيبر راجعة ليت ايام الصيبر راجعة يعني من نصب فعلين حملها على الفعلية يشبهها بالفعل من نصب بها الجزئين يعني ضمن يعني جعلها بمعنى إيش بمعنى الفعل قال وقول الآخر يا ليت ليت الشباب هو الرقيعة على الفتى والشيبة هو والشيبة كان هو البديع الأول هذا تمني ماذا نستحيل وهذا يعني التمني هذا تمني يخالف الفعل السنة الكونية السنة الكونية لماذا الله سبحانه وتعالى حكم على هذه الدنيا وما فيها بالزوال والإضمحلال وعاقبة الامر الى قله وضعف واحد هذا يتمنى الشيء المزدهر هذا تمنى عجيب ليس الشباب هو الرقيع على الفتاة والشيبه كان هو البديء الاول سبحان الله قال وتاول ذلك المانعون على الوجهين المتقدمين ذكرهما في ان قالوا هذا مخرج ولليتها أحكام من أخر مشهورة لاحقتها إلى التطويل بها والله أعلم في محلاء كثيرا تدرس في كتبي النحاة اي ان شاء الله هذا هو تسافر الله خير ما